يقول المطلق رحمه الله تعالى باب ديات الأعضاء ومناطعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشهد الأنبياء المصريين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فتقدم معنا أن الديات تنقسم إلى قسمين القسم الأول يتعلق بالديات من ذوات الأنفس فإذا كانت الجناية بالقتل فإن البيت تكون كاملة وأن ننقصنا الثاني فهو الجناية على نا دون النفس وتقدم بيان البيات إذا كانت من ذوات الأنفس نتعلق بذوات الأنفس بينا فيها بيك المسلم والكافر على اختلاف انواع الكافر وكذلك ايضا دية الرجل والمرأة ودية الجنين بعد هذا شرع المصنف رحمه الله في ديان الدين المتعلقة بما دون النفس وما دون النفس القسم الى قسمين القسم الاول يتعلق بما دون النفس القسم الى اطراف وغير الاطراف في الجناية اذا كانت على الاطراف مثل أن يقطع عضوا كاليد أو الرجل أو الأذن أو الأنف ونحن ذلك وإما أن تكون جناية على منفعة الطرف أو جناية بالشجاج أو الكسور فهذه كلها تتعلق بالجناية على ندوم النفس والديات إذا بحث العلماء رحمه الله في ندوم النفس إما أن يبينوا ديتا العذو والطرف إذا قطع وأبين وإما أن يبينوا دية منفعته وإما أن يبينوا دية الشجاج وإما أن يبينوا دية الكسور فأربعة أسم واحد عندنا الآن سنتكلم عليها وسيبينها المصنف رحمه الله الأول منها يتعلق بدية الأعضاء إذا قطعت وأبينه وهو الذي يسميهم علماء رحمه الله بإبانة الطرف فإذا قطع يده أو قطع أنصه أو قطع أذنه فإنه تجد عليه الديا في ذلك العضو الملي قطعه ثانيا تكون الجناية على منفعة العضو لا على العضو نفسه فلو ضربه ضربة والعياذ بالله أذهبت سمعة أو أنهبت بصرة أو أنهبت شم فهذه المنفعة من المنافع العضو موجود ولكن منفعة العضو غير موجودة وحينئذ يكون الضمان للمنافع القسم الثالث الذي يتعلق بالشجاج وهي الجروح التي تكون في الوجوه خاصة في الرأس والقسم الرابع والأخير ما يكون من الكسور سواء كانت الكسور تامة أو قاسرة أو ناقصة كل هذا سيبينهم علماء رحمه الله في قولهم باب ديات وما فيها قطع الله تعبره معنى اقرأ قال رحمه الله تعالى من أثلث ما في معنى اقرأ. من أثلث ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والدفر ففيه دية النس طيب إذا كان الأمر يتعلق بأربعة أشياء الأعضاء منافع الأعضاء الشجاج الكسور المصرفة حلو الله قسم هذه الأرض إلى بابين الباب الأول يتعلق بالأعضاء ومنافعها والثاني يتعلق بالشجاج وكسور ففي الموضع الأول الذي سيبحته اليوم إن شاء الله تعالى يتعلق بديات الأعضاء ومنافعها والذي يلي سيتعلق بالشجاج وكسور قسم هذا الباب إلى قسمين الأول منهما يتعلق بديات الأعضاء والثاني يتعلق بمنافع الأعضاء وهذا ما عبر عن فصل في دية المنافع من أتلك ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف والنسان والذكر ففيه دية النفس الأعضاء تنقسم في بدل الإنسان إلى أقسام القصة الأول ما كان منه في الإنسان شيء واحد مثل ما ذكر المصنف رحمه الله كل لسان والذكر وهناك أعضاء في الإنسان منها شيئان مثل الأذنين والعيمين وهناك أعضاء في الإنسان فيها ثلاثة أشياء مقسمة وهو الأنف وهناك أعضاء لأن الأن في انقسم إلى منخرين وحاجز بينهما وإذا قطع قطع نارينه وهو ملان من النوع الرابع ما في الإنسان منه أربعة أشياء كالأهداب والأجفام هذه في الإنسان منها أربعة أشياء النوع الخامس والأخير ما في الإنسان أكثر من أربعة أقسام مثل الأسنان والأصادر هذه بالنسبة للأقسام الرئيسة في الموجودة في أعضاء الإنسان ذكر المصنف رحمه الله ابتدأ المصنف جناه الإنسان من شيء واحد فقال رحمه الله من أتلف ما في الإنسان من شيء واحد أجمع العلماء رحمه الله على أنه إذا كان العضو واحدا في البذن وقطعه أن عليه الدية كاملة وهذا طبعاً له أحاديث وأصول وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في كتاب عمر بن حجم رضي الله عنه الذي كتبه عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن يقول رحمه الله من أطلف من أطلف ما في الإنسان منه شيء واحد ما أطلف <تصفيق> الإطلاف أصل والمراد هنا أن يقطع العزو كاملاً او يدينه من الجسد إذانة كاملة فلو كان الإثلاف ناقصا مثل أن لا يقطع العضو كاملا ولكن يقطع نص العضو او ربع العضو أو ثلث العضو فحينئذ تكون الدية بشصة ما قطع أن قطع نص النص أن قطع الربع فالربع فمثلا لو قطع نص اللسان وأذهب نص الصروف فعليه نص الدية ولو انه قطع نصف الاذن فعليه نصف الربع الديه لان كلخذوا فيها نصف الديه فاذا قطع بعضها واكلف بعضها وكان هذا الاكلاف بقدر بقدر النصف فانه حينئذ نصف النصف في الربع يكون ربع الديه ولو انه قطع ثلث الاذن فحينئذ يكون ثلث النصف بالنسبه للاذن اليمنى والاذن اليسرى نعم والأنف كالأنف الأنف هو العزوى المعروف والذي جعله الله عز وجل جعل فيه حاسة الشم بالإنسان والمراد بالأنف ما لان منه العزوى البارز في الوجه وقطع هذا العزو المراد منه أن يستأصل ما لان منه يعني الزائد أن حد الوجه لو أنه قطعه واستتم القطعة وهذا ما عبر عنه صلاة الإسلام بقوله وفي الأنف إذا أوعب جدعا وفي الأنف إذا أوعب يعني استوعبه كامل جدعا وهذا ما لمالان من الأنف وهو الذي يسمى نار من الأنف نار هذا في ثلاثة أشياء المنخر الأيمن والمنخر العيصر والحاجز بينهما فهذه ثلاثة أشياء لو أنه قطع أنفه والعياذ بالله فاستتم القطعة فقد أذهب الجمالة وأذهب المنفعة التي تكون في هذه بعض الأحيان تذب المنفعة ولا يذب المنفعة لكن مدى أنه قد أزال العدوى الكامل فعليه الدين وبناء على ذلك ما الدليل يرد السؤال ما الدليل على إيجاب الدين في قطع الأنف نقول من النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه وفي الأنف إذا أوعب جدعاً الدية فأمر عن الصلاة والسلام في الأنف إذا قطع كاملاً الدية لو أنه قطع نص أنفه فأخذ النصف الأعلى وترك النصف الأسل فإنه يجب عليه نص الدية أما لو أنه أخذ المنخر الأيمن قطع المنخر الأيمن أو قطع المنخر الأيسر فعليه ثلث الدية ولو أنه قطع المنصرين فعليه ثلثاء الدية ولو أنه عمل له عملية جراحية كالطبيب فأزال الحاجز بين المنصرين وقال الأطباء أنه أخطأ الطبيب وأن هذا ليس بسائر طبيا وليس له داع فكبيا أن الطبيب أخطأ فعل الطبيب لثلثة الدية إذن في المنخر الأيمن الثلث وفي الأيصر الثلث وفي الحاجز بينهما الثلث لكن المصنفون رحمه الله يتكلم على قطع الأنف كاملا واللسان واللسان اللسان المتكلم إذا قطع لسان متكلم لا أخرص أجمع العلماء رحمه الله على أنه لو قطع لسان رجلي يتكلم أن عليه الديان سواء كان صغيرا او كان كبيرا يجب ان يضمن له ذلك ولو قطع بعض اللسان مثل نفس اللسان نظرنا فاذا اذهب الشروف كامل واصلح ما يتكلم فانه حين عين تجب الدية كاملة لكن لو انه بقي يتكلم ببعض الشروف وذهبت بعض الشروف فانه يجب تقسم البيع على 28 حرفا وهي حروف الهجاء وينظر في كل لسان بحسبه وينظر ما هي الحروف التي ذهبت ثم تقصط البيع على قدر ما ذهب من الحروف الدليل على ذلك قوله عليه السلام وفي لسان البيع وأجمع العلماء رحمه الله على أنه لو قطع لسان شخصا عليه البيع لكن بعض العلماء طبعا يفصل في مسألة الحروف وانقسامها طبعا يفرق بين حروف الحلق وحروف اللسان التي تخرج من اللسان والحروف التي تخرج من الشفة الأربعة التي تخرج من الشفة والستة التي تخرج من الحلق والباقي من اللسان فيدعى الأقصاط على هذا ولكن المحفوظ والمشهور أنها تقسم على الحروف كلها وينبرد من الذي أتلح من هذه الفروف ولم ينفط عن يتكلم به فيجب عليه ضمانه والذكر وفي الذكر أدير أجمع العلماء أيضا رحمه الله على أنه لو قطع الذكرى مثلا لو أن طبيبا قرر أن الشخص معه سرطان ولياذ بالله وقال له لابد من استئصاد هذا العضو فلما استأصل تدير أنه ما معه هذا الشيء فإنه يجب عليه ضمان الدية كاملة ولو أنه جنى عليه جناية فقطع ذكره فإنه يجب عليه الدية كاملة ولو قطع بعضه كانت الدية بقص ما قطع لكن عند بعض العلماء في مسألة إذا منع انتشار الذكر فإذا منع انتشار الذكر وجبت الدية كاملة فهذا سوف أعطي في المنافع أنه أصب عندهم في المنافع أنها إذا ذهبت وجبت الديا ذكر المصنف رحمه الله لثلاث الأشياء الأنف واللسان والذكر على أنها موجودة واحدة في الإنسان وأن هذه الأعضاء إذا قطعت في الديا كاملة إذن الضابط أن يكون العضو واحدا في الإنسان فتجبه الديا يلتحق بهذا الصلب فإن الصلب إذا جنى عليه فأضره هذا المنفعته وجدت الديا كاملة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب عمر بن حزم في الديات وفي الصلب الديا وأجمع العلماء من حيث الجملة على أن الصلب فيه الديا ففيه الديا أيضا يلتحق بهذا من الأعضاء الواحدة في الإنسان الجلد قالوا فلو سلخ جلده والعياذ بالله مثل أن يرميه في دركه فيها أسيق أو مادة حارقة فرماه فيها فانسلخ جلده كله ثم جاء شخص وقتله تعرفوك في حال الجنايات والعياذ بالله والجرائم تتموع أنواع الجنايات فلو أن شخصين اعتدوا على شخص فجاء الأول ورماه في هذا الموضف حتى سلخ جلده ثم أدركه الثاني قبل موت من, من يقول إذا سلخ الجلد يعيش الإنسان هذا نص عليه بعض الأئمة رحمه الله وذكروا عن بعض الأطباء لكن لو أنه بقي بعد سلخه وجاء الآخر وقتله فحينئذ السلخ فيه البيئة كاملة والقاتل أيضا يجب عليه القصاص إذا كانت النفس استقرة على الأصل الذي قرناه في مسألة ما تقدم معنا في حياة التي يشه الإنسان معها على الهناف هل هي حياة مستقرة أو هي كالعدم الشاهد أنه لو صلخ جنده وجبت عليه الدية كاملة لو أنه أخذه فرماه في الدركة فيها أسيد أو صد عليه الأسيد حتى صلخ جميع جسدي ثم جاء سبع وقتله فإنه يجب على منثل الجلد الدية كاملة والجلد واحد في البدن فهو من الأعضاء التي لا تتعدد كذلك أيضا شعر اللحية وشعر الرأس هذه واحدة في البدن فشعر الرأس واحد فلو أنه سقاه الطبيب دواء أو قال له أعارج لك تفاقط الشعر مثلا فسقاه دواء فأسقط جميع شعره فأصلح أصلح ولا يمكن علاجه وتعذر علاجه وجب على الطبيب أن يضمن الدية كاملة وكذلك اللحية لو سقاه دواء فأسقط لحيته وتبين أن هذا الدواء مضر أو أنه من الخطأ أن يأخذه المريض أو لا حاجة لسق المريض في حينئذ يضمن لكن لو وجدت حاجة مثلا في بعض أدوية السرطان أعزا الله إياكم بعض أدوية بعض الأمراض إذا سقي الدواء تفاقط شعر اللحية فهذا طبعا ليس بمؤثر خاصة إذا وجدت خاجة والضرورة الى ذلك نعم ففيه دية, ففيه دية, فيه دية كاملة فيه دية كاملة لماذا ذكرناه؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى على هذه الأشياء كما في كتاب عمر بن حزم وكذلك أجمع العلماء رحمه الله على أن الدية كاملة إذا قطع لساله أو قطع أنفه أو قطع ذكره وهكذا إذا اعتدى على صنده وإذا اعتدى على الجلد كما ذكرناه فإنه يجب عليه أن يضمن هذا العبو الذي أتلفه بالدية كاملة وما فيه منه شيئان كالأيمين والأدنين والشطتين واللحين وتجين المرأة وتندو أتي واليدين والرجبين والإنيتين والأنسيين وإتتين المرأة ففيه مبية وفي أحدهما نفسها قال رحمه الله وما فيه منه شيئان كالعينين هذا الماء الثاني من الأعضاء وهو ما في الإنسان منه شيئان يشمل ذلك العينين والأذنين واللحيين والسديين وصندوقي الرجل صندوقي الرجل واستتن المرأة ليزي الرجل والرجلين واليدين فهذه كلها مسنات في الإنسان ينسحق بها الانثيان وقد نص عليهما انهم الصلاة والسلام يذكره من يذكرهما المصنف لكن تلتحق بالاعضاء المسنه ويلتحق ايضا حلمتاء السدي وعصية ان شاء الله عضية لهم يقول رحمه الله ما في الانسان من الشيئان نعم كالعينين كالعينين لو انه قلع عينيه او اعتدى على العينين ففطأهما وجدت عليه الدية كاملة وذلك محل إجمع بين العلماء رحمه الله أن العينين فيه مدية كاملة وأن كل عين فيها نصف الدية ولا تفضل اليمنى على اليسرى وإذا كان أعور فقال ففقع عينه أو قلع عينه فقضى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعريء وغيرهم رضي الله عنهم أن الدية كاملة أن عين الأعور فيها الدية لأنها منزلة منزلة العينين لكن في الأصل العين الواحدة فيها نص ديال ولكن قالوا لأنه لما لم تقله إلا هذه العين واعتدى عليها فإنه أذهب له البصر وأذهب له منفعة النظر والأذنين والأذنين طبعا يستوي في العينين أن تكون صغيرتين أو تكون كبيرتين ولو أنه سقاه دواء أو عالجه طبيب فأذهب عينيه وقال الأطباء إن الطبيب قد أخطأ لأن الأطباء يجب عليهم الضمان إذا قرروا الأطباء أنهم أخطأوا فيشهد طبيبان أدلان أن هذا الذي فعله الطبيب خطأ طبعا فيها تشخيط مثلا الضمان الطبيب خاصة في عصرنا الحاضر بعد رحيان يكون من الخطأ من التشخيط الذي يكثر للطبيب ولا يتحمل الطبيب فيه المسؤولية وإلا إذا كانت هناك أصول يجب علينا يتبعها من التأكد ونحو ذلك أما إذا كان العذع الأكبر على غيره وكتب له ذلك الغير مثل التحاليل والتفاويل وكتب مصور المصور تقريره وبن الطبيب على هذا التقريب فحينئذ يكون المتحمل المشخص لهذا المرض الذي يشخص المرض لأنه هو الذي يتسبب في خطأ الطبيب المهم هذا كل يحتاج إلى تفصيله من هذا الأصل لا تذهب أرواح الناس وأجسادهم هدرا وأن الطبيب إذا أخطأ يتحمل المسؤولية ولذلك الطبيب إذا شعر أن خطأه يتحمل المسؤولية دعا ذلك إلى الاحتياط والمحافظة على أرواح الناس وعلى أجسادهم وأعطاهم فقوقهم كاملة ومن هنا لو أنه شقاه دواعا فأذهب البشر او اضرب عينيه فانه يجب عليه الديه كامله عليه الديه ولو اضرب احدى عينيه أو قال اسال لك عمليه جراحيه فعمن له العملية الجراحيه وافلس عينه أو افلس عينيه فإنه يجب عليه الدم نعم وين اذنين وين اذنين لو قطع الاذنين فعليه الديه ولو قطع احدى الاذنين ففيه نصف الديه كما نفع عليه عليه الصلاة والسلام على هذا والاصل يدل على هذا لأن العذوين دين النبي صلى الله عليه أن في اليدين وفي الرجلين الديئة وفي العينين الديئة فدل على أنه قال عليه الصلاة والسلام وفي اليد الواحدة من الاذل فدين أن الاثنين وهما اليدان والرجال والعينان فيهم رجلة كاملة وأن الواحدة منهما فيها شطر الدية ومنهما أخذ العلماء القاعدة أن العدو الذي في الإنسان منه شيئان اثنان فيهما الدية كاملة وأن أخذ واحدا منهما ففيه نصف الدية والشفتين, والشفتين لو أنه قطع الشفتين الشفتان عدوان في الإنسان فيهما مرفعة المحافظة على الأسنان والمحافظة على اللفة ويستفيد منهما في طعامه ويستفيد منهما في شرابه ففيهما منفع للإنسان لو أنه قطع الشفتين وحدهما مما من أقبل منهما على الفم العليا إلى حدود من خرأ الأنف آآ طولا آآ وبالنسبة للصفلة من العالي منهما المنطبق مع الشفة العليا إلى الحد الذي ينفصل عن أسفل أصول الأثنان وهو الذي إذا جرت الشفة أدى ذلك النصر منه يعني محل هذا المحل لو أنه قطع منه وجد فدية كاملة في الشفتين فلو أنه استأصل الشفتين من المنخرين إلى ما سفل عند اللحي والدقل لأنه يجب أن ينفع الدية كاملة لكن لو أنه أخذ جزء هذا المحدود لقدر النصف وجدت ربع الدية في الشفة السفلة إذا أخذ نصها وربع الدية في الشفة العليا إذا أخذ نصها فهذا العضو أجمع العلماء رحمه الله على أن فيه الدية كاملة وأن في كل واحدة من الشفتين نصف الدية واللحيين واللحيين وهما العظمان الصفيان اللذان عليهم الأسنان والأغراس اللحي الأيمن واللحي الأيصر فلو أنه ضربه ضربة أكلفت لحيه وأذهبت وأحدى لحيين أكلف أحدى لحيين كما في بعض الحوادث الحوادث السيارات من أحيها إنصلا الله سلامك والعافية فإنه يجب في كل واحد من اللحيين نفس الديان ورغم أنه على اللحيين فزال حمى اللحيين كلاهما فإنه يجب عليه الديان كاملة يعني وفديان, مرأة وفديان مرأة فديان مرأة فيهنا منفعة فيهنا منفعة الجمال للمرأة وفيهنا منفعة اللبن للرغيق الولد فهي ترضى ولدها وتقوم عليه لما جعل الله عز وجل هذه الموضعين من الرزق له في شرابه لو أنه اعتدى على ثبيين مرأة فأزاله ما وجب تبين ولقرر طبيب استئصال الثبيين مدعياً وجود مرض في الضرعة وتبين أن المرض غير موجود وأن هذا الاستئصال ليس في محل وجب عليها أن يضمن الثبيين ببينة كاملة ولو استأصل واحد من الثبيعين دون الآخر وجب عليه نصف ديه ثم الحلمتان وهما في أعلى الثبي نعروها في أعلى الثبي ومنهما يكون ثقاء الثبي يتقنون الثبي عند اتباعه هاتان الحلمتان نذهب طائفا من أهل العلم أن في كل واحدة منهما نصف ديه ولا ينتنع هذا كما هو معروف في الأجفال والأهداب فأنت إذا نظرت إلى كل جفل فيه ربع الدين مع أن الشعر وأنه اعتدى على جفله فأطلف الشعر فقط وهو في الرمش الذي في العين السفلة وتبع عليه ربع الدين فلا يمكن أن يكون متشطرا في جزء الجزء الذي فيه نصف الدين وهنا الحلمة جزء الجزء ولكنها لوجود المنفع الخاصة بها في التقام الثدي الرضيع لها وفصول منفعة الارتفاق في حتى إن اللبن قد لا يستمسك فهذا يضرب المرأة ومن هنا أمد الجمهور العلماء رحمه الله على أنه لو استأصل الحنمتين فقط قل الله فيهن مرض ثم تدين أن المرض غير موجود وأخطأ فاستأصله مع الهدية كاملة في الحلمتين نعم وهذا ما يلتحق بما ذكره المصنف رحمه الله لكن لو أنه أزال السدية كاملا فالحلم تبع والتابع تابع لا يعطى بها خاصة ومن يكون تابعا ولا يكون اصلا إنما يكون أصلا إذا كانت الجناية متعلقة به برأسه نعم وفندو أتي الرجل فندو أتي الرجل فندو أتاء فندو الرجل طبعا هما موضع تديهم بمسجد الرجل في مقابل للمرأة لو أنه استأصل هذا الموضع من الرجل فهل عليه الدية وجهانا للعلماء بعض العلماء يقول إذا اعتدى على سبيا الرجل طبعا قال قل لا الرجل فاستأصل هنا. لا بيئة عليه وإنما فيها الحكومة تقدر هذه للجناية عن طريق أهل الخبرة ثم يجب عليه دفع وضمان ما يقوله الخبرة في الحكومة الطولة التالية وهو الذي اختارها المصنف رحمه الله أن فيه الديئة وهذا هو الصحيح لأن فيه جمالا للرجل وفي ذلك ضرر على الرجل ولأن المرأة قد لا تكون تربع ومع ذلك السالب قدين من غربها فاذا استوى الرجل مع المراة في وجود الجمال وحصول الضرر في اصلاح حال الموضع منه سيجد تجدد دين في صندوق اثاث في صندوقه في صندوق اثاث الرجل وفي كل واحده منهما نفس نعم باليدين واليدين قد نص عليها عليه الصلاه والسلام فقال وفي يديني الديه وفي اليد الواحدة خمسون من الإذن فضينا عليه الصلاة والسلام أن اليد إذا قطعت فيها الدية فيها نص الدية وأن اليدين إذا قطعتها فيهم الدية كاملة طبعا إذا قطع الكس فقد أذهب منفعة اليد ومن هنا قالوا تجب عليه الدية لأن الله يقول السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه فقال الله عليه السلام في اليد خمسون في اليد الواحدة خمسون فإذا قطع اليد من الزندين وجبة الديا ولو قطعهما من المنكب ففيهما الديا مثل ما ذكرنا في الأهداف مع الأجلان فهذا كله مشطر لكنه يوجد لو أن الكف قطع الكفين ففيهما الديا ولو قطع من المنكبين والعياب بالله ففيهما الديا قال بعض العلماء إذا قطع الكثين فيه ندية ثم الزائد عن الكثين مقدر له زيادة وعلى ملعب مرجوح الصحيح مختار ومصنف رحمه الله أن الدية تشفى اليدين إذا قطعهما كاملة أو قطع الكثين كما لو أخذ الأشعار والأهداف من الأجهام فإنها تجب الدية كاملة نعم والرجلين وكذلك الرجلان فلو قطع رجليه فإنه تجب عليه الدية كاملة وهذا بإجباء العلماء في اليدين والرجلين وإذا قطع رجلا واحدة فعليه نصف الدية والإليتين والإليتين آه وهما آه في مؤخر بإنسان وما بضى من ظهر الإنسان فيهما منفعة الجلوس وما كل كالوسادة للإنسان إذا جلس وفيهما منهعة الستر من الدبر من الشفير الرجل والمرأة فإذا قطعت اليتان اليتان فإنه قطعتان فإنه تجد الدية كاملة وهذا منهج ماهير العلماء رحمهم الله أنه تجب الدية كاملة في قطعهما والأنثيين نحن بينا أن السمة نصت على اليدين ونصت على العينين ونصت على الأذنين ونصت على الرجلين ونصت على اليدين فنبهت هذه المواضع على أنسالها ويلتحق بهما بهذه المواضع ما يشاديهها من كل مثمن في جسد الإنسان فذكر مصنف رحمه الله لليتين وإسكتين مرة وهم الشفران على الفرج فلو أنه قطع أحد الشفرين فإنه تجب عليه نصف ولو قطعهما فإنه تجب عليه الدية كاملة وفي الشفرين منفعة للفرج واستمتاع في الجماع وقد يستأصل الشفرين فيضرب البكارة فحينئذ إذا استأصل الشفرين وهما اسكتاء المرأة إذا استأصلهما وأضرب البكارة وجبة الدية في الاسكتين والشفرين ووجبت ووجب رمانه البكارة على الأصل الذي تقدم أنا في النكاح وإسكتين مرأة مم. وفيه مدية وفي أحده ما نفها يلتحق بهذا الأمثيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيضتين البيا فالأمثيان وبيضتاء الرجل إذا قطعهما وجدت الديا كاملة وفي الواحدة نص الديا فلو أن قبيبا عالج مريضا فقطع منه الأنثيين واستقص الديبتين وجدت عليه الديا كاملة إذا تبين أنه أخطأ في هذا هذه الجراحة وأنه لم يكن واجبا قطعهما وفي المنخرين يكون وفاديا وفي المنخرين ثلثات دية منخر الايمن والمنخر الايسر والان تفيه ثلاثة اشياء ال الايمن والمنخر الايسر والحاجز بينهما هذه الثلاثة الاشياء توجد تقسيم ال دية ثلاثة فاذا اعتبع على واحد منها وجد عليه ثلث دية وهو في الحاجز بينهما وفي الحاجز بينهما يعني بين المخرين الثلط لما قد ذكرنا المخر الأيمن والأيصر في كل واحد منه الفلس والحاجز قسيما الثالثا يجب فيه ثبث الديه وفي الأجسان الأربعة الديه وفي الأجسان الأربعة الديه جعل الله الأجسان لحكمة عظيمة ورحمة منه سبحانه وتعالى بالمخلوق فلو أن الإنسان يعني سبحان الله العظيم عزيز أمر هذا الشرح يعني فقهاء رحمه الله بحثوا في الطب حتى نفتأثي سبحان الله في الجنايات تجد علوم طبية مفيدة جدا وهذا الذي نذكره كله باختصار يعني لو أردنا أن نتوسع في ضوابط هذه المواضع وكيفية الجناية عليها وتدقيقها وكلام العلماء فيها لأخذ لا مننا وقتا طويلا لكن تتعجب كذا العلماء رحمه الله معقدنه أن تجد الكتب القديم الصفراء قد بحثت هذه الأشياء وتناولتها كأنك تدرس علم التشريح كأنك تشرح الآدم سيفتخلون لك الشغاب في الإنسان أو النقديم هذا كان يعرفه العلماء رحمه الله عليهم ثم تأتي في, في الكتاب الحج وتأتي إلى نسائل الطيب وكونه محذورا من محذورات الإخام فيبحث العلماء ما هي الشجرة وما هي العصارة من هذه الشجرة ومن الثمرة التي تعد طيبا والتي لا تعد طيبا يدخل في عالم عجيب من عالم الأعشاب وخصائصها وعنواعها ومن الذي يعتبر منها طيبة ومن الذي لا يعتبر طيبة ثم تأتي إلى الصيد تخرج مع الفقهاء إلى الصيد ثم يتكلمون لك على ما أحل الله عز وجل طيبة وما حرم الله صيده فتعيش البراري والبوادي فيكشفون لك كنوز العلوم العجيبة الغريبة يعني سبحان الله العظيم يمكن يعدز بعض من يدرس فينا الأحياء عن اكتشاف ترك الدقاء لأنها كانت عن تجربة واقعية ندرسها خلال قرون متعددة من أناس عاشوا هذه البيئات وعرفوها حتى من في بعض رحيم وهذا يجوز أكله وقال فلان لا يجوز أكله لأنه يورث كذا وكذا أي أن لحمه يورث مرضا معينا وهذا من أغرب ما يكون بل بعض الأحيان يقول وهو صيد ولحمه ينفع من مرض كذا وكذا تجد فرائد فرائد عظيمة جدا وهذا كله كتب بعض العلماء فيه في القرن الثالث الهجري ويبعضهم في القرن الثاني الهجري بل إنهم لم يقتصروا على ذلك بل انخرجوا الى الافلاك ومنازل القمر وحين تلبوت المنازل وترتيبها ومتى يفكم بدخول الشهر ومولد الهلال ومتى لا يفكم فتعيش عالم العلم الحلق والخصوف والخصوف فم تدخل المشالة للجهات والاستقبال القبلة كيف تعرف القبلة اذا كنت في غير وكيف تعرف القبلة اذا كنت في السفر كنت في غرية القبلة تدعي مثلا الشمس واذا كانت القبلة في الغرب تدعي الشمس امامك عند غروبها ووراء ظهرك عند شروقها يعني هذه الاشياء المفيدة القيمة درسها العلماء ونبدوا عليهم منها ما نحن فيه الآن تدخش الأعضاء والصفاتها حينما يتكلمون عن الأدلة يفصلون فيها يقولون مثلا أن الجفن فيه منفعة المحافظة على العين فإذا استأصل الجفن انكشفت عينه وتضرر وفيه منفعة الجمال أصلح فيه منفعتان فهو يقي ويحفظ الشفا نفس الشيء تحفظ الأسلام وتحفظ اللثة وأيضا فيها استقاء عند استقاء واللسان نفسه اللسان فيه منفعة الكلام وفي منفعة طحن الطعام إدارة على الطواحن وإدارة على الأشمال لا يستطيع الإنسان أن... وأيضا عند شربه هذه كلها أشياء ذكرها العلماء رحمه الله وفصلوا فيها ثم فصلوا وهذا ما نؤخره إلى مثلة المنافع أكثر يتضح أكثر لأنه في الأعضاء متكلم على الجن وإبانته لكن في المنافع يتضح هذا أكثر وهنا يبين رحمه الله مثل في الإنسان منه أربع وهي الأجسام الجفن الأعلى் والجفن الأصل في العين اليمنى والجفن الأعلى والإيصر في العين أين اليسرى فلو أنه جنى على الجفن الأعلى فيه ما يعني في العينين وجقت عليه نصف الدئة لأن الجفن الأيمن فيه الربع والجفن الأيصر فيه الربع ولو جنى على جفن واحد من الأربعة الأجثان فعليه ربع الدئة كذلك أيضا بالنسبة للشعر الرموش الموجودة في العين إذا أعطاه دواء أسقط رمش عينه في الجفن الأعلى وتبعه ربع الديه ولأعطاه دواء أسقط الرمش والشعر في العينين وجبة الدية كاملة لأن كل شعر كل جفن فيه ربع الديه وحينئذ يجب عليه أن يضمن الدية كاملة إذا أتلف الأرضح وإذا أتلف البعض فبشسابه وفي كل جفن ربعها وفي كل جفن من, من الشامعين الربع فإذا كان الأصل ففي الربع إذا كان أعلى ففي الربع من الماء واليسرة ومثل ما ذكرنا العين نفسها لو فقأها فيها نصف الدية وهذا لا يمنع لأن العين نفسها هي منفعة الإجفار ثم الجثل له منفعة غور منفعة العين ومن هنا فصل البلادار في مثل قطع اليد كما ذكرنا وذكروا أنه تجب فيه الدية النص الدية على إبانة الكف وهي منفعة كاملة إذا قطع يده كثه فقط من الزندين وهذا منفعة كاملة لا يسطع أن يمسك الأشياء لا يسطع أن يحمل نعم فترى ان يرتفع في في كتابته وغير ذلك من المنافع الموجوده في الكف ليست موجوده في الساعد ومن هنا تكون مستقله ويجب ضمانها بحقها كاملا لا. وفي اصابع يديك واصابع رجلين وفي كل اصبع اصبع عشرديه في اصابع يديك اصابع رجلين وفي كل اصبع في كل اصبع عشرديه الاصابع 10 وديه مئة من الإبن ففي كل اسلع عشر من الابل بالنسبة للذكر وخمس من الابل بالنسبة للانثاء فكل اسلع يعادل العشر فنوجد عليه إذا قطع اسلع واحدا عشر الدين ولو قطع اسلعين فعليه عشران لو نظرنا إلى هذه الأصابع وجبناها مختلفة فالسبابة ليست قل الإبهام والخنصر ليس قل بنصر لكن الشكمة واحد تستوي هذه الأصابع كلها فكل واحد من هذه الأصابع إذا جنى عليه وجب عليه أن يضمنه بقفته من الديان ثم لو أنه آآ آآ جنى على جد الأصبع فقطع مثلا فقطع مثلا أنملة الخرصة العليا ففيها ثلث العشور ونقطع الأملة الثانية ففيها ثلثاء العشر الأملة لها قصر من هذا العشر إلا في الإذهان ففي الإذهان من قصر العشر إلى قسمين من قصر العشر إلى قسمين فيكون نصر العشر في نصر الاضهام الأعلى هذا مبني على ان الله شبهان تعالى جعل الابهان على هذه الخلقة من قسم الاثنين بخلاف بقية الاصابع فهو الوحيد الذي يفارق بقية الاصابع عند قطع الجزء وعند قطع الكل لذا قطع الكل فهو مستوي معها في وجوب عشر الدية وفي كل علمولة ونطور عشر الدية اجمع العلماء لما ذكرنا في اصابع اليدين لأن فيها عشر الدية وفي كل أنملة ثلثة العشر إلا في الإبهام كما ذكرنا نص العشر في كل أنملة من الإبهام لو أنه قطع مثلاً أنملة الإبهام اليمنى وقطع أنملة الإبهام اليسرى فإنه يجب عليه عشر الدين يجب عليه الدين. هنا أعطينا نص العشر بنصف إبهام اليوملى فنصف العشر بنصف إبهام اليسرى نعم والإبهام نصف صلاة نعم وفي كل نصف نصف عشر الدية كبية السن كماذا كبية السن طيب كماذا كذا اختصار من المؤلف رحمه الله الأسنان ثاني وثلاثون سلا ودرسا في الإنسان الثابت في الحديث عن الله صلى أنه جعل في كل سن خمس من الابن ولم يفرق بين سن واخرى ومن هنا تستوي السناوى والرباعيات والأنياب والنواجد والقواحم وبقية الأغراف بكل واحد منها إذا جني عليه يجب ان يدفع خمس من الابن هذه هي السنة مع أنها على خلف القياس لما تقارب مئة من الإبن لكن من حيث الأصل لو أنه أعطاه دواعا أفقط جميع أسنانه وأصلف أسنانه فإنه يجب عليه أن يدفع عدية كاملة يدفع عدية كاملة عن الأسنان وأما بالنسبة للأشطار تشفير والأجزاء ففي كل سن ما ذكرناه خمس من الإبن يسوي السن الطويل والسن القصير لكن بشرط إذا كان صغيرا يكون قد أصغر وليست السن مدنية إذا أصغر الصبي فإنه يجب زمان هذه السن وهذا يعني يقول جماهير العلماء رحم الله في خلاف عن بعض الصحابة يروى عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في الضرس بعيرين ويروى عن بعير ولكن ضعفه ابن المندس رحمه الله وأن السند لا يسحنا رضي الله عنه في هذا والسنة واضحة أن الأسنان في كل سن خمس من الإبن وعلى هذا لو أنه كسر نص السن وبقي نصها فإنه حين يجب عليه ضمان ضمان الجماعة بشفتها من القدر الواجب في السن وهو نص الخمس يقدر طبعا في خمس من ابله يقدر نصفها ويجب عليه ضمان ذلك لكن لو انه اعتدى على نص السن فاختلت فسقطت كامله وجب عليه ضمان خمس كاملة انما المراد اذا بقي فيها منفعه منفعه النصف اما اذا افسها ولم يبق فيها شيء او شدتها سقطت شين في هذه الحاله وجودها او عدمها أبا حده الشواء أحسن الله إليكم فضيلة الشيف وأجزر لكم المثوبة والأجر فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كانت الكف مقطوعة ثم اعتدى عليه في الزراع فهي تجب نصف الدية أثابكم الله بسم الله الحمد لله والفراط والسلام على خير خب الله وعلى آله والفحر ومن ولاه ما بعد فمذا الطائفة من علماء فلا أنه إذا جنى على اليد بعد استعصال منافعها في الكفر وفي الساعد أنه تقدر القدر الواجب من نصف الدية فيجب عليه الضمانه وذلك لوجود المنافع في الكفر دون الساعد واختار بعض العلماء رحمه الله أنه يجب عليه نصف الدية لعمل قوله عليه الصلاة والسلام وفي اليد في اليدين الدية وفي كل واحدة منهما خمسون من الإبل وهذا كان يختار بعض مسائخنا لعموم النفس وقد على يده خاصة إذا كان خلقة يده مقطوعة خلقة كالأكتاء منحو ذلك قالوا تجب عليه لأنه توجد له منفعة لأنه يحرك اليد ويرتفق بها في بعض من صالحه وهذا يقول أنه أشفى من جهة النفس لأن النفس عام قال وفي اليد خمسون الواحدة خمسون من ابن ولم يفرق من رسول بين الأصل الذي ذكرنا من كون يقطعها كاملة كاملة أو يقطع جزءا من مصر الكس بعد وجود منفعة في الساعد وفي العبد والله تعالى أعلم أثابكم الله فضيلة في الشيخ إذا جنى على شخص فأذهب عقله غندا أو خطأ ثم الحكم أثابكم الله سيأتينا إن شاء الله طبعا إذا جنى على العقل لا شك فيه الضمان تجد الدية ضربه بخشدة على غأسه فشقد عقله والعيها بذل الله وقال لا تبدأ أن هذه منها عود العقل إلى صاحبها فإنه يجب عليه أن يضمن الدية كاملة والعقل منفعة كاملة وهذا بيجمع العلماء رحمه الله منه العقل الدية كاملة لمن اعتدى على شخص وأن قبيضا ثقى مريضا بدواء مصدر وأذهب عقله أو مثلا عملناه عملية في دماغي فأخطأ فترتب على الخطأ اختلال عقل المريض أنه يجب عليه أن يضمن دية كاملة إذا ثبت خطأه والله تعالى عنه أشابكم الله فضيلة كيف تكون الدية لو فقع عينه مع إفساد في نفس العين أشابكم الله نعم قلنا هناك أحد أتبع تابع ولذلك لا يجب ضمان أشهار العينين ولا الأهداد مع كل واحد من الأشهار فيه ربع ديان لأنه وقع تبعا ولا يجب ضمان التابع وهذا أصل في الشريعة أنه يغتفر في التابع ما لو يغتفر في الأصل ومن هنا يجوز بيع البشتان قبل قدوه صلاحي تكون ثمرة تابعة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنهم في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث المسلم المالك رضي الله عن جميع أنه لها أن بيعي ثمر حتى يبدو صلاحه وقعت تبعا فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من داع نحن قد أدرت في ثمرتها للبائع إلا من الشريطها المبتعة فهنا وقعت الثمرة بعد التأبير وقبل بدور الصلاح تبعا ولم تقع أصرا فيجوز هنائذن إعطاء حكم التابع ولا يجب الضمان في مسألة الأجسان لأنه فقع عينه والعياذ بالله قلنا عليهم الصدية وهذا سواء اجتمل الفقع على إثلاس الأجسان أو لم يجتمي فالعبرة لذهاب العين ففي كل عين من الصدية سواء بقية او الضقيه الاشان اوثاء او ثلاثه الله تعالى اساكم الله فضيله الشيخ من أعاد هذا الاعتكاف فما هي سننه هو ادابه اساكم الله طب السمك هذا ما بشيل المكيه لكن شيل المكيه بالخير خير على كل حال الاعتكاف من اجل العبادات واشرف الطاعات شرعه الله في كتابه المبين وبهدي رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولا تباشرهين وانت عاففون بالنساجر وقال تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاففين وفدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اتكف وأمر أصحابه رجال الله عليهم لمن اتكف العشر نصر من رمضان أن يعتصف الأشغى الباقي وفحظ لليلة العدل والأصل عند الأئن رحمه الله أن الاعتصاص جائز في كل جمال وأنه لا يعتص في رمضان ولكنه في رمضان مؤكد الاستعساب والجذيب على جوازه للجسائر استنعوا من الأدلة في كتاب الله عبد الرجل في الدلالة على عمر المساج محل للمعتصفين لم تخص رمضان عن غيره هذا أصل عند الغلماء اسمه جمعه ليس هناك قد يقول لا يجب الاعتكاف شغير رمضان هذا الذي يحظم أن الأن مرحمه الله يتبوط النصف في سيد الله عز وجل دون التفريق. لكن عند الغلماء ما جاء الأصل باستحذابه يقال مثلا يجوز الاعتكاف ولا في الأشرين الأواقر يقاب وفي الأشرين الأواقر أكثر استحذابا هذا الذي نقص عليه لإنما رحمه الله على أنه في العشر الأواخر أكثر استخدادا وأقر من رسول صلى الله عليه وسلم أن رضا عنه ولم يسأل من ضد رمضان أو غير رمضان هذا يدب على أن الاتكاث جائد في شائر السنة دون ترك الاستصال في مقام المحتمال ينزل منزلة العمومي في المقال أنه مقرر في أصوله فالمحفوظ عبدالعلمة رحمه الله أن الاعتكاة مشروع في كل وقت ولكنه في الأشر الأواخر آخر النخل الثاني إذا ثبت أنه مشروع الإجماع المعاقب على شرعيته إنه يشرع في سعر الأساجد لكنه إذا نوع أن يعتكف الأشر الأواخر فلابد أن يكون المسجد مسجد جمعا لأنه يجب عليه أن يصلي الجمعة وإذا كانت الجمعة واجبة عليه فنيمكن أن يشتغل بالنافلة حتى يضيع الفرد ولو أنه خرج للجمعة بطل اعتكاكه ومن هنا اشترط العلماء والأم رحمه المناثل عشر الأواصل إذا نواها كاملة أن يكون في مسجد جمعة النفلة الثالثة أن الأقضل في الاعتكاك يكون في مساجد الثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكافى في المساجد الثلاثة وهذا نحي مصلة على حقيقة الشرعية محمول على الكمال لورود الدليل الذي يدل على صرف عن ظاهره مع أن هذا الحديث به بعض لطائز من علمة الحديث رحمه صلى الله عليه لكن على الغرض التحسين يحمل على الكمال لا تكافى إلا في المساجد الثلاثة نحي محمول على الكمال وهو نحي مصلة عن الحقيقة الشرعية الذي بلل الأصم على صرفه عن ظاهر عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له لأنه لا على أخر من خان الأمان إنما المراد نفي الكمال مثل الرابعة إذا ثبت أن الاعتكام الأفضل أن يكون في المسابق بالفلاقة سأتظلها وأضمها ثواداً وأجراً المسجد الحرام وذلك لأنهم تشتمع فيه فضيلة فضيلتان ليست موجودة في غيره الفضيلة الأولى الطواف حيث لا ينشرع الطواف إلا بمجوية العتيق وهذه العبادة لا تزوج ولا تتزل في هذا الموضع عن النصد الحرام ومن هنا فضل من نصد بوجود هذه النصدية ثانيا أن فيه مضاعفة الصلاة إلى نئة ألف وهذه المنزلية يفضل بها بقية المسجدين المسجد المسجد والمدينة المسجد المدينة والمسجد, والمسجد الأقصى فالندينة بألف والأقصى بفرسنة على إلاف الروايات إذا سبق هذا نفهم هنا أن لا احكسنا فيقول له في المسجد السعاد على أنه للسماء لأن في الحديث القريمة في ثلاثة الأشياء القريمة في الوصف التي تدرح التصديد تدل على الله للسماء ولم يأخذ بظاهر هذا الحديث على المثل والاعتكاف إلا مجاهد وهو قضع حتى بعض العلماء قال إنه شاب بعد هذا المثل الحامس ما هو الاعتكاف الاعتكاف من يعركه عن الشيء والمعابده الجزوم ومن هنا قال تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفون الملازمون لها فالمعتكف هو الملازم لبيت الله عز وجل أن المسجد في التقرب من الله سبحانه وتعالى وقائفه فإذا ما بدا من أن نلزم المسجد وأن تكون اللي إرادتها عند الله سبحانه وتعالى والتقرب من جل وعلا فلزوم المسجد يقتضي أن لا يخرج منه إلا لضرورة محاجمة مثل أن نقل حاجةها ومذل أن يتحذر أنه بطعام داخل المسجد فيخرج بقدع ما يفعل أنه يعود فالأصل يقتضي أنه يلزم المسجد وأجمع الظلماء محمد الله عرى أن من نول اعتكاسه أو نظر الاعتكاس فخرج من المسجد من دون حاجة فقط الاعتكاس وعليه أن يعود ويستأمث المية ومن هنا لا بالدوان يعلم المسلم أن الاعتكاس هو المنازم للمسجد ومنهما لا يخرج من النسجد إلا من ضرورة المحاجة. فلا يخرج لعيادة المريح ولا لقصر جنادته ولا يخرج غصره إلا إذا كان واجبا محكما عليه كغصر يوم الجمعة على الحول بوجوبه أو غصر جنادته إلى عصر بسم جناده أما إذا نفوز بحاجة فالأصل يخطبي عدم جواز الخروج ينضغي إذا إباعده إنه يلاجم النسجد ينضغي عليه نعمة إنها ملازمة لذكر الله عز وجل وأن المعتقف الصادق في من ترسم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمد وقته وساعاته ولحظاته في ذكر الله سبحانه وتعالى حتى أنه محقصب عند الله عز وجل النوم من أجواء أقوى بها على قامة هذه العبادة مدرسة في الندائج سير رمضان وانظر كيف حكمة هذه الشريعة أن جعلت الاحتكار في ثلث الشهر ولم تجعله في كل الشهر لأن الإسلام نحيث هو دين لا رهبنة وهذا يضل على أن الإنسان إلى تعبق وسهج العبادة ينبغي أن يكون بشدود أن لا يضل كغلو النصارى فيه فرهبن في ويسفح النظر فلا رهبنية في الإسلام ومن هنا جاء الاختفاف من أن الموزي موزي القاعدة فيها رمضان لم يدع أسلسان من اعتفاف وقد كان سمع أسلم يترك الشيء ويشبه على لكنه وقع من اعتفاف العليم الص والسلام تحلياً لليلة القدر والدليل على ذلك أنه اعتكف العشر الوسطى فمما نزل عليه في الدين أن ليلة القدر بالعشر الأواخر وقال كما هو الصحيح إن الذي تطلبه أمامك أصلها على مساء السنان وأمر أصحابه أن يعتكف العشر الأواصل معهم على مساء هذا الاعتكاف يقصر من أصابة فضيلة ليلة القدر وهو الاعتكاف المسيس في رمضان ويتعلم المسلمين ذكر الله سكانه ومفعانه وطاعده هذا الجو الإيماني الذي يهيئ الأذى لمرضة الله الجنة الجمال ومحب وبلوغ الدرجات الولى في جنته ودار القرامة كم من صادق في اعتكافه دخل إلى معتكفه ناقصا فخرج منه مكملا دخل منه شقيا فخرج منه سعيدا دخل منه مغلدا دخله مغلدا فخرج منه مغبورا مركونا ودخله بعيدا عن الطاعات فخرج للباقيات الصالحات المعتكفة الصادق في اعتكافه الذي تعلن من اعتكافه شب اللسان وصيانة الجوارس والقركان والاكثار من ذكر الله عز وجل في فائر الأوقات والعزنان من الناس من خرج من اعتكافه بخطر القرآن كل ثلاث ليال ومنهم من خرج من اعتكافه بالبكاء عند سماع القرآن ومنهم من خرج من اعتكافه لمحدة كل سير وكل طاعة من الضر وهل من الأبد إلا ذلك أن يكون اعتقافه زيادة الله في الخير وزيادة الله في الضر وكل معتكف حقيق وواجب عليه أن يقف في آخر يوم من أيام اعتقافه فينظر إلى نفسه وينظر إلى قوله وهمله لكي يسأل ما الذي خرج منه من هذه الغدالة فإن وجد أنه خرج بقائه لفدها ويأنص بها ويستاث إليها ويرتاع من جد والاجتهاب فيها فليحمد نعمة في الله عز وزل عليه ويسأل الله التباك ومن هنا علينا أن ندرك من الاعتكاة مدرسة للخير الجهد يحبز ولي الله المؤمن في بيت الله عز وجل. الذي ترى أنه فيه الراف والساكل فينظر إلى هذا ثابتا بين يدي الله وينظر إلى هذا رافعا فش الضراعة إلى الله وينظر إلى ثالث يقوم كتاب الله وينظر إلى رابعا قد أقبل على نفسه يلومها في طاعة الله وجل الله فعندها يسعين قلبه وينشرح صدره في رفقة إيمانية ومجالس مجالس رمضانية مليئة ببكي الله مليئة بطاعة الله يصرف ويمسي بوجوه مشرقة منضاعه بالله سبحانه وتعالى كان الصحابة رضا الله عليهم إذا أصلحهم القيام الليل فلألأت وجوههم سيماهم في وجوههم من أثب السجود فهذه نعمة من الله عز وجل على المعتكد كل معتكد يريد أن يكون موفقا في اعتكاده فليسأل الله ويدعوه قبل أن يدخل معتكد أن يردق الله عز وجل المتنفيق التوفيق اساس كل خير واساس كل جد ومن رؤس القصار من رؤس صعب القيس لان الامور كلها لا تكون بحال الانسان قوته هنا كان صلى الله عليه وسلم يقول يرحم من قد ضحى في الصعود اصبح من شبي كله هناك تبي ان نحيط بصفه فإذا دخل الإنسان إلى النفس مفتقرة إلى رحيم الله ويقول يا رب أصلك التوفير يا رب أصلك اعتكاف مضيك أمي وأصلك ساعات ولحظات وشكرك ثاني من الأسلام التي تعين على الاشتهاد في الاعتكاف أن نفسه نحن في الله الزوجان عليه كم من ميت تمنى هذه الأسر التي هو فيها فحئل بينه وبينا لا يشتهيه وكم من مريضا طريق للفراش طريق الفراش يتمم الآفية التي أنت فيها وكم من مشغول في التجارة وأنواله وأولاده شغلة عن المكان الذي أنت فيه تحمد الله أنه وجل أنهيئ مكتابك ويصدف لالك فإذا بخلص لهذا الشعور تفس أن الله أنعم عليك وأن الله خارك بين الناس عندها تعرف جميع هذا الاعتكام إذا المعتكف تعلم أنه ليس لكا هذا الاحتكاف إلا ما قضيت في الله عز وجل فليكن أنسك بالله عز وجل أعظم أنسك بالناس أي معتشف هذا المعتشف الذي ينتقل من خلال الأولى أي معتشف هذا المعتشف الذي جعل اعتكاف زيارة الأصحاب والجلوس مع الأحباب والتفكر بالمكة في بيت الله أنسوه لا هي أن ذكر الله شاغلاً غيره عن طاعة الله عز وجل أي اعتكام لو جلت في بيته لكان خيراً له للناس وخيراً لغيره لأن يشغله عن طاعة الله عز وجل فعلينا أنه هي أنفسنا لهذا ومن هنا أمرضي على قضية صفبة الأحداث للأعتكام في الحقيقة هذه الأزمنة اذ دحمها النساسي وصعب جدا أن كل شخص يجرعون عشرين شاب أحداث يأتي بهم إلى النص يعتكفون يضيقون على من هو أحق وأجزر وأون وأنا لا أعشق إن شاء الله أن الأخوة يريدون الخير وأنهم يريدون تعويض هذه الفتية على مرضاة الله ومحبة الله لكن هذا التراح من برسطين يتنوغوا في الصغر قبل أن يتربى في مصاجد قبل أن يدخل نصف نقول بالأخص نشي بالحراب كلنا بدأنا نعاني والناس اشتصص من الضيق والزحام فرقيت بعيني من هؤلاء الأحداث تصرفات يعني لا تريق قد تؤذي الأحيار وخطصهم بأمور لا تريق بها وقد يكون بينهم من هو ليس بالمفر لذلك الانتجاب ومستقيم تلك الاشتقامة سوجر إلى غيره سبعاث لا ومن هنا يرأى أرضو بهذه لو أمكن أن كان هؤلاء أن نصعدوا إلى المساجد الأخر وأن لا يعتقد في المسجد الحرام إلا أُناس يعقبونه عن وأنا الإذكار وأُناس فعلاً تبق أن نجئنا بهم فوجدنا فيهم الجد والاجتهاد والنضباب فهؤلاء أولى وأحق فلا أن يعتقد هؤلاء الأحوال ويشكشون ويضيقون على من هو أولى وأحق فهذا أمر أخشى أن يكون فيه إثنى وزر عن لأن الأسلاف التي تجدت الناس تعطيها لا شك ما يحمل الإنسان المسؤولي فعلى المربوين والأسافل يصر الله نعبد مجورا ونزل في الدنيا والآخرة ونحافظوا على أبناء المسؤولين فوالله نعبطهم على هذه المعمة نعبطهم على هذا القير ودعوا لإخوانكم ونصر لهم التوفيق والصداد فإنجال هؤلاء على فغور الإسلام فإنجال لأن شباب المسؤولين يوم نصدون هدفة فجزاهم الله خيرا أنهم جبوا مثل هؤلاء إلى دنواتنا وعرفوهم طاعة الله لكن ليس كل مشهد يسير ومن هنا ينبع الفضر هذه المرض ويجعل الظلماء واستشارته وانتقاء نوعية التي مثلها أهم أن تأتكفهم مثلها أهم أن تدخل هذا البيت المعظم المشرف فلا تخفض لهم من أخلاق المعضية وتشويش على الغير والأسعال التي لها هذا الذي يعني أرجو أن يكون من هؤلاء الذين أرجو من الله تعالى أنهم مريدون الخير لهم مليها إلى أشهرات المسألة في الاعتكاق هناك أمور ينبغي على المعتكف أن يراعيها لتحدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ومن أعظمها مسكهات في إحياء ليال العسل فالأسر الأواقع فيها سنة الإشياء ويحيي ليلها كاملة لأنه سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله هنا فإذا دخل الأسر شد مئذره وأيقظ أهله وأحيى ليه. هذه سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وانظر إلى ذلك الأبد الموشق السعيد الذي تكون عنده أجل مسائة وأجل مسائة في اعتكاره فيما نقول الله أكبر سيدخل في الصلاه وفي نعمه وعبادته فايذا قال الله اصبر ان شرح صدره وخشع قلبه واطمأن فؤاده وأقبل عن الله عز وجل بصدق وكمال الخشوع وخضوع وتقشع وتذلل متدبر الى ربه اكره ما عند ااتي احد يصغله عن ذكر الله لكن إذا كان الأمر هو الأكثر فليبكي على نفسه إذا أحبت أنه أثناء الصغلات يقيق وكرد وأنه لعب الله في ساعة لا يزور ويجلس معه فإنه يأمس وينشد فإن يا لله وإنه أصيبت مقافرة إذا كان أنس جديد لله أعظم أن أنس جديد لله فليس كان يشد أن ينفي عرضه وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تجرب له قده كما يرى الناس الناس وهذا من أخذ بالأسواب التي تجهيئا استجمع الفكر في فيما تخلص هذه النص الظالمة 360 يوم في السنوة يترفع هذه السويعات فقط طهر وقصر ألا طعت الله عز وجل ومساعدت الله لكي تتعود الخير وتتعود قربات الله عز وجل ومن الناس من تفتح له أبواب الرحمة فلا تغلق عنه أبدا ومن الناس من تفتح له أبواب السعادة فلا رزق بعدها أبدا ولقد رأيتم نبي صلى الله عليه وسلم في قديم الزمان حينما كنا في الصغر كرب رجل إذا دخل معتكشة لا تسمع منه إلا قرآنا أو ذكرا أو بكاء من خشف الله لا أزوجه تحرق نهتا على رفاق الله زوجل شباق الصادق المقبل المنيد المخبط لله سبحانه وتعالى وكان الرجل منهم فيما رأيت إذا خرجوا مؤتفته لا يزاق جاوز الرسل موضع قدمين لا يمشي إلا هو مقطع الفكرة حتى ينشغل إذن الله عزوجل فلا يعرف المال شبابكم هذا فقط من قبل إعان عن الخير وإلا يجوز لك لا نقول حرام يجوز لك أن تتكلم بقدر بإمه رسوله وإمه صلى الله عليه وسلم جارته صحية رضا الله عنها في مؤتفة وقام قلوبها أولي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على سمعه السريع وبعد عن التنقف عباده والغلوب في الدين وذلك على المسلم أن يحرش كل الحج أن يكون ذلك بقدره وأن يكون في حدود معقولة أن يأتيك أخو في الله تباصق على ذكر الله وحبك أن يكون حديثك معه بما يقين على هذه إبادة الجليلة العظيمة كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي تنبيه عليها عدم وإضاءة الوقت في الخلافات والنقاش في المنساء الألمية فإن الشيطان إذا وقص من الإنسان في جاب الشر جاءه من جاب الخير فهذه الخلافات والمناقشات قد تغير صدوق خاصة وأن طلاب العلم إلى أفصح كل منهم يفضل شيخا وقد يغضو فيه ويظن أنه لا صواب إلى ما قام وعلى هذا إذا جاءت شخص وأنت قد قرأت على عالم الموثق بدينه وعلمه بالدليل قل هذا مبلغ علمي وهذا الذي أخذت معنا رضيته وكذلك من دولنا بين الله فما تشويشنيه إذا أرادت مناقشة لأنك لا عندك حصيلة في الصور تقول له يا أخي لو أن هذين الشيخين جالتين هل تفطئ أن تجد حكما بينهم لأن تصبرف تصرف فائد لا نعن معنا ونعن الآثار كما قلنا ليس من حق أن تخطأت أن تتبع هذا العالم الزليم وهو قولي الله بالسلام ليس من حق أن تخطأني وأنا على قلبي الإنسان من أهل ولو وله تجينه هذا الذي آشق عليه الإنة وكان عليها سلفها أن المسائل الخلافية الحقية إذا قال الإنسان فيها بالدليل وله صلف لا ينكر عليه ولا يفتط عليه أقول يا أخي هذا الذي أنت رضيك رضينا بينك دين الله وهذا الذي أنا رضيك لا تحفظ علي ولا آسف أنت لك سلف ولك فجة وأنا من سلف وليش فجة وينتذي هكذا كان الصحابة رضو الله عليه مع وقوع على الخلافين في النسائد لكن يصلي بعض من رأى بعض ويترضى بعض من رأى بعض أما أن يتقل الإنسان في أي مسألة مفقية وهو يشف أنه لا يصيب إلا شكر وأنه لا مصيب إلا من تبقى عنها العلم فقد حجر واسقه واعتقدنا نوزوج التصار فكل يخلق ويصيد ولكن عليها المعبود قول الصواب يحتمل الخطا وقول غيره في التاسق قابل الخطا يحتمله الصواب على رد الله بها وكنا ابان طلبنا العلم فما شاء ربنا رحمك عليه ونصره لاننا نهزم الدليل ما دام ان قال بقول ونبحه ودليل كاننا نرجم ذلك هن لتكفي لا تشبح احد ثم ان شاء الله سبحانه وتعالى ان مرتحنا بالكثير وكنا نرضى رجله يختلفون ويتناقشون وإذا بالأمر يستجريهم الشيطان بما درموا طعم بعدهم في مشائحهم وكلام بعضهم في, في شيخ الآخر حتى صلى الله عليه وسلم في يقع في هذا الجسم العظيم ومن أعظم ما رأيت دماء المشقائي على الإنسان عداوته لأهلهم عداوة أهلهم لذلك يقول أولياء الله العلمات لست أدري من هو ولي الله ومن هنا يمدد الحذر في هذه الأساة تقل هذا لأنه بلغنا عن بعض الله العلم أصل حمد الله أنهم يتسون في مصادق ويتناقشون في بعض النساء السلافية في الاحتكاف ويسبب بعضا على بعض إذا اختلف عالبان قال أحدهما هذا جاء لكذا وقال الأخه لا يتسون لكذا لا تعتم على هذا ولا تعتم على هذا فقد صحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صحا أن الصحابة تختلفوا في هي قولة عليه الصلاة لا تصلي القصر إلا في بني قريبا تصلى في بوقت مراعاة للأسر وعندها شجر تصلى الطائفة بعد خروجه الوقت مراعاة للمكان على ظاهر الله قال الله فلن يعمل تلك هذه هذي السلم فالذي لا يعرف العلم العالم. والذي لا يعرف كلام العلم الذين يخالفون فقد أصاب صنة من السلم والنبي يؤنف خالف السنة فرسل الله صلى دليل وعنده فجد ما يوجد هذا عنده دليل وعنده فجد واضح وله سلف أما إذا كان قولا شادا هذا عمر آخر إذا كان قولا لا إشكال في ربه وضواء عوره المنقصد وأنه لا يوجد من يسم أن يعني وديه وإنما يفكى ميلادي العلم والتبيه عليه من الأمور التي يوصى بها مديري بالاعتبار والوصيه الاخيره ان طاعت الله عز وجل في في كتاب والسنه برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفر بالواجبات لا يعتق من اعتكس وعنده حقوق وواجبات تضيع باعتك فان الخير قد قدم لنا الله تعالى يقول في حديث الكسي ما تقرب اليه عندي بشيء يحب إلي مما افطرته عليه كمن يكون لوالده احتاج او والده احتاج او والد والوالد احتاجا اليه عليه ان يخدم عشيهما فان الجنه قال يا رسول الله كنت من اليمن واباغت قال اجتهد في الجهاد قال احن والدات قال نعم قال ففيهما فجاهد وكفي الشنام انه جاءه رجل فقال يا رسول الله اقبلت من اليمن وبايعوا على هجر الدنيا والجهاد وترك الاضواء والعيش قال صلى الله عليه وسلم اتري الجنه قال نعم قال اقمر في بيني هنا فاؤشفكم ما كنا اكيفهما صحبتهما ولا تجد هلنا تضمن صحبته من رسول الله وصحبه بالجهاد فالاقرب ان ابايع على هجر ترك والجهاد ليس هناك اول من صحبته الله ومع هذا الا إرجح إليهما فأسفقهما كما أسيتهما وأحسن شخصتهما ومترجمه فكل من كان له والدان احتاجان بليك ليحفظوا وأوصي عنثال هؤلاء وكل من شغل دواري أو والد أو زوجة مريضة أو ابن مريض أو أحد من طرابة شيخ كبير كأعمان وأخوال ويحتاج إليه أوصي أن يلزم هذه المراقب التي فيها رحمة الله وأن لن يفي قرار في قلبه أن لو زال هذا مكان من المعتكفين حتى يظلره الله أجراء فضيلتين ويكون فائزا لرحمة الله عز وجل هذا بعضله وهذا بنيته فينال بالعمل فضيلة الواجد وينال بالنية فضيلة المندور والمسحب كذلك في تفريج الكروبات حقا في تفريج الكروبات أثناء الاعتكام هل من الاعتكاة أن الشخص يعتكد فيرى إسلامه الفقراء أو يعلم بأخيه نجيون ولا يترس كربته لأن رمضان مدرس الكثير بفقوق الإسلام فالمعتكد يتذكر إسلامه وأنه إلى عصر يقص المسجد ويخرج على مرأة ومسمع من الفقراء والبعصاء والمساكين المفتاجين وهو غنيهم تريهم قد أنعم الله عز وجل عليه بالنعم منه فلم تحديث المسلم أن يكفف ذمع يقيني أو أغنى أو يجبر فقه مسكين أو محتاج أو يفرع الجاكاربا مبيون أو ينفف سأل كلي يبقي على نس فإن الله لا يفعل الدنيا أفضر ولا مبرغ أمنا فعلى المسلم أن يحرف على هذا وأن يتصل من اعتكافه يزادا حتى قال بعض الغلمات لاستخدام تثييج الكروبات والتوسعة المسلمين على الاعتكاف وأنه لو سعى في حاجة في المسلمة تفريس في حديث نبوي فيه ضائف في كلام ولكن حمة السلف أثر عنه من الصحة لما نقال بهذا في تفضيل تفريس القروبات وتوسع المسلمين فهو اعتكام لأنه إذا اعتكد كانت منفعته قاصرة وإذا فضعت القروبات عن المسلمين من كانت منفعته متعدية مثل الله العظيم قبل العرس الكريم أن يجب أنه بين النار والعمل يجعلنا تعلمناه وعلمناه خالصاً لوجهه الكريم موجباً لرغوانا العظيم اللهم لا تغلّ بنا بذلك أقدامنا اللهم اثبت به على السراق أقدامنا ويمّن في به خسابنا ويصّر به خسابنا وأصعدنا في دنيانا وأخرانا يا حيوى القيون اللهم بارك لنا في شهرنا اللهم بارك لنا في شهرنا واجعلنا من الصام الشهر واستكمل العزب وأبرح لينا في القدر اللهم نسالك ان تبارك لنا في هذه الساعه في ضوارح الصغير والجامع دي واوله واخر لي يا رب العالمين اللهم امن علينا برحمتك وامننا بواسع من لطفك واكتب علينا في قائدي واشملنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك ان ولا مضلين ولا ضالين ولا مذلين اللهم ارحم مروحي من موفقين الشجعان وكلنا ذلك في سكن والفوز جدار السلام يا حي يا قيوم يا ذا الجمال والإكرام اللهم إننا نسألك في هذه الساعة تسرى شائعين ورحماتك أعلامك النسيين اللهم أفر له محمد وعافر ما أعطى عنهم وأكتب مجبهم ورسل نسخنهم اللهم اخص بذلك اللهم اخص بذلك والدينا ومشائخنا ومسبينا ومشائخنا ومسبينا اللهم أبسخ لهم في قبورهم ونورنهم فيها اللهم أصف لهم بقبورهم ورربهم فيها اللهم أصف لهم بقبورهم ورربهم بيها плоزهم الرقاء ما فمعون الينا فمذاب عملوا الخير والعند وبدء صغنا من العزين وصحه أعاول أن خير وعه ً يا حيوى القيوم اللهم إن ما نعود من فتن ما ظهروا من هار وما بطن اللهم لا تأخرنا إلى شر اللهم لا تأخرنا إلى شر مافيتنا اللهم لا تأخرنا إلى شر وفتنة اللهم حدثنا على الصلاة المستقيم وقنا الفتن ما ظهر من هارنا بطن اللهم أعجب هذه الإمة وعجل بتذليج الكرة وجلال المفدة اللهم صل الإسلام وأهله اللهم صديقك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم صديقك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم صديقك وكتابك وسنة نبيك وعبالك الصالحين اللهم نتمنى الواعدة والدين اللهم شد صد شد شدهم فرق جمعهم وقسم ظهورهم اللهم ضد أقتانهم اللهم ضد قروشهم وصدع دنيانهم اللهم صن اقسمهم عددهم صنهم بددهم لا تغادرهم أحدا إنك أنت السميع العليم اللهم عنا في اوطاننا واصلح شيمتنا ولا تؤاخذنا واغفر لنا ما تحفظ خذنا في كل متتبع واغن صدق دينك واعد به كلمتك وانشر دينك المقدس يا ارحم الراحمين ربنا غناهم عشنا وامننا من تذكر لنا ورحمنا لمن من الخاسرين نستجر الله ونعود اليه نستغفر الله ونعود اليه استغفر الله ومن تولى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى